تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن نُّطْفَةٍ فَإِذَا أَنتُمْ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَالْأَنْعَامَ قَلَّقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 هو الذي أزل من السماء ما لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون يوم بت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتقر لكم الليل والنهار كَمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ سُخِّرَتْ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأْ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِن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 وعلى مات وبالنجم هم يهسدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعبوا نعمة الله لا تحسوها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 أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْفِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ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 untuk menghasilkan kemahiran mereka selamat menikmati pada hari yang dihormat dan kemahiran mereka yang menyebabkan mereka tidak ada yang menyebabkan tidak ada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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أفسهم فألقوه سلم ما كنا نعمل منه بل إن الله عليم بما كن تقوم تعملون فدخلوا أبواب جهنم قالين فيها فلبيثمت والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا قيّر لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَذَٰرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ عَاقِبَةُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لهم فيها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجذي الله المستقين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 يُرْسِلُ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ يَسْعَى فِي الْأَرْضِ فَارِقًا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ Tahruflahulahum, fa inna Allah la yehdi ma'iyuzin, wa ma'lahum min nasirin, wa aku semu bil lahi jehd aynalihim, la ybaghul Allahu ma'iyamud, bila تَنَالُهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَثَرًا نَّاثِلًا لَّا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِن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 ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صدروا على ربهم يتركنون وما أرسلنا من قبلك إلا لجل نوح فَأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ قُلْ جُمَّلَا تَعْلَمُوْنَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالذُّبُرِ وَأَنزَلْنَا هَٰذِهِ لَكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا ثُمَّ إِن يَخْتَفِضِ اللَّهُ بِهِمُ الْأَمْرَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يُضَعَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف الرحيم، أ ولم يروا إلا ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن يمين وشمال سود. جدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماء وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون وَقَالُوا رَبُّنَا مِن ثَوْطِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَذْعُبُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاكَ فَارْهَبُ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِنَكُمْ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 فَتَمَنَّى اسْتَعَوْفَ فَتَوْ فَتَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَمَاهِيلَةُ آلُنَّمَا سُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ فُتَبَاهَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَوْنَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ به. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَزُسُّهُ فِي الشُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَحْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَنبٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يترهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ إِنَّهُمْ مُخْرَقُونَ ۚ تَمَّ لِلَّهِ مَا قَضَى وَأَرْسَلْنَا إِلَاهُكُمْ مِّمَّن ليقان أعمالهم فهو وليه اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلפו فيه وهدو ورحمة لقوم يؤمن Allah أزل من السماء ما فأحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة Nasikum maa fi bukhunhi maa bain fartriu wa dha mil laban al khalqan tajyal al والأمرات النخيل والأعناب تتخلون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخلون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 تَأْلِفُ <تصلح> الْأَلْوَانُهُ فِيهِ كِفَانٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ قَالَوْ قُمْتُمْ مَا يَرَوْنَ فَانْكُ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 رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنبار أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من القِبَاد. اتَّبِعُوا الْبَاطِلَ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَذْكُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ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 وَحَزَنًا فَهُوَ يُفْقِهُ مِنْهُ تَرًا وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِ ٱسْتَرُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجَهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي تويه وهو ميّم بالعد و هو على صراط مستقيم وللله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلام البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا واجعل لكم السمع والأبصار والأفهدة لعلكم تشكرون أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسْتَقِرّاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لا فيكم سكنوا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم تستخف. يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم قَالَ لَئِن قَضَيْتُ لَأَجْعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَأَجْعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ سَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُؤْتِيكُم مِّن نِّعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يقفف عنه ولا هم ينظرون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 وألقوا إلى الله يومئذ استلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن شبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ غُلَائِي وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى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 غزلها من بعد قوة أن كاثن تستخدون أيمانكم دخل بينكم أن تكون أمّة هي أربى من أمّة إنما يبلوكم الله به ولا يبين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 ولكسألن عما كنتم تعملون ولا تتقدوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم ذَذُوبُهَا وَتَذُوقُ الثَّنَاءَ بِمَا ضَلَّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُم مَّا كَنْتُمْ تَنْوُونَ وَلَا تَشْكُرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قليلا إنما إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَكْثَرِ من كانوا يعملون، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم.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 الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن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 الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم القاسرون ثم Maka'لَلَّذِينَ هَجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ يَوْمَ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 قها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول من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 وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اتْقُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 كَلِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة